قرآنا فصّلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا حميم ت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 وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذاننا وقر وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عامل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 قل أئنكم لتكفرون بالذي خَلَقَ الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين قل أئنكم انكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها Wabarak fiehá wakaddar fiehá a kawátá fiehő a rádi a nyám Wakaddar fiehá a kawátá fiehő استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فقال لها وللأرض طوعا أوكرها قالت أتينا طائعين قال أعطائين، فقداه نسب على سماءٍ في يومين وأوحى, وأوحى في كل سماءٍ أمرها وزين السماء. الدنيا بمصابيح حفظا، ذلك تقدير العزيز العلي.